Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam rau. Telkah ayat alkitab alhakim. Akan linaas agam an ahuhi na ila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 هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس ناس يشاؤون استعجالهم بالخير لقد قضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءت هارح عاصف جاءت هارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكون من الشاكرين فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ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 إنما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى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 ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ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 إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَي يتبع أم من لا يهدي إلَّا أَي يُهْدَى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 وما كان هذا القرآن أي يُفترى من دون الله ولكن تصدِّق الذي بين يديه ولكن تصدِّق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب بلا ريب فيه من رب العالمين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 قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ألا نوقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويستبؤنك أحقنه قل إِيَّا رَبِّ إِنَّهُ لَحَقُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوَأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون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 ولا يفلح الساحرون. قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم ما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما انتمم القون فلما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 رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.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 لا قاد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين قُمْتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ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 خلو ضرو ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وأنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم